السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعي منه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعماله من يهده الله فلا نظل له ومن يظن فلا هادي له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 فصلى الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه يسرني ان الفتقي بكم للمره الثانيه في في خلال اسابيع وذلك من اجل ما رايت من شرس الكثير على العند وعلى اللقاء في اخوانهم لحصول الفائده يعتبر لقاء هذا تكمله لللقاء السابق القريب ولهذا ولذلك سوف يقول غالب ما يحصل في هذا اللقاء هو الجواب على الاسئله الباقيه مما سبق بقول لك ايه تاتي الان ان شاء الله تعالى ولكن قبل الشروع في الجواب على الاسئله الماضيه والمستقبه اود ان اذكر اسواني تذكيرًا لعل الله ينفعه وينفعني به وذلك اننا نعلم جميعا اننا خلقنا من عدم بما اننا الى الفناء كما قال الله تعالى هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهل اتا استفهام بمعنى التحقيق ولهذا قال بعض اهل العلم ان هل هنا بمعنى قد ولا شك ان هذا هو المعنى وانه قد اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان شيئا مذكورا ثم ساعتي عليه جهري او جهور يقول خبرا من الاخبار كان يرى الانسان فيها محترا حتى يرى خبرا من الاخبار ولهذا لما ذكر الله عز وجل تطوير خلق الانسان قال بعده ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وهذه ايها الاخوه حقيقه لا يمكن انكارها تماما تمام موقفنا من هذه الحقيقه ونحن نتجاوز دارا قريبه الزوال والانتهاء دارا معتبره مزرعه للاخره ما موقفنا من هذه الحقيقه هل نقف موقف المتفرج الذي يتفرج على وجود غيره ثم فناء غيره او نقف موقف المعتاد المعتبر الذي يقول لنفسه ان في اليوم تتحدثي وانك غدا سيتحدث عنك ففينتهز الفرصه من اجل ان يحقق ما خلق من اجله وهي عباده الله عز وجل كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ايها الاخوه اذا اردت ان تعتبر المستقبل فاعتبروه بالماضي تمر على كثير منكم اجي قول من الحاضرين من مر على عليه اكثر من 60 سنه وهذه وهذا الدهر الذي مر عليه كان لم يفك كانه احلام وهو في ساعته الحاضره فقط ومع ذلك سينطوي العمر سريعا ثم يزول جميعا ولكن العاقل هو الذي يستغل هذا العمر بطاعه الله عز وجل ينظر ما يرضي الله يقوم به على الوجه الذي يرضي ربك مخلصا لله تعالى في عبادته مكتبعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحقق في ذلك قول الله عز وجل وما أمنوا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حينثاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيما أيها الأخوة أرجو أن تفكوا معي تفكير حقيقي لك ما قيمة الإنسان في هذه الحياة ان قيمته حقيقه هو ما امضاه في طاعه الله عز وجل وما اجى ذلك فانه داهم اما عليه وان ان يستمن شر وللهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ارشد امته الى ملاحظه هذا الامر فقال من كان امن بالله ولم تاخر هل يقول خيرا او يصمت ان ان تسكت وان ان تقول خيرا وسواء كان هذا الخير خيرا في ذاته او خيرا فيما يؤدي اليه ويقول اليك فكلامك اذا كان العرض منك ادخال الفروغ على اخوانك واناثهم وتاليفهم كان ذلك خيرا حتى وان لم يكن الكلام نفسه لا خير اما اذا اجتمع ان يقول الكلام لا خير ويقصد به الخير كان ذلك مورا على نوز ايها الاخوة اذا كان هذا هو حقيقة هذه الدنيا فلنقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى في قدر ما نستطيع واعلم انك كلما اردت ان تدخل بيتا ان تدخل بابا فيه عباده الله فان الشيطان لك بالمرصاد فما قال الله تعالى مخفرا عنهم ثم لاثي انهم من بين ايديه ومفع عن ايمانهم وعن ايمانهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اخرهم شاكرين وقال عز وجل عنه ناقضنا له صراطك المستقيم فهو لك بالمرصاد كلما اقبلت على عباده فانه سوف يحاول ان يصدك عن هذه العباده اذا امكن او ان يصدك عن روح هذه العباده اذا لم يمكنه ان يصدك عن نفس العباده او ان يصدك عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولنجعل لنا مثلا قريبا في هذا إذا أراد الإنسان أن يصلي فإن الشيطان يقود له ويهون عليه أمر الصلاة ويكسله عنها فإن تمكن من أن يصرفه عنها فذلك مراده وإن لم يتمكن وصمم الإنسان على أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين جاءه من طريق آخر فحال بينه وبين روح العباده وهو الخشوع والحضور القلب وكونه ثاني يستشعر ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته ويفتح عليه باب الوساوس الذي لا حص له ولا نهايه له ومع ذلك فكله وساوس لاخر فيه عندما يقضي ينتهي من صلاته ويسلم يجد الشيء هذا كله قد ذهب وانه لا فائده له له اطلاقا فان لم يتمكن من هذا الباب ووجد من الانسان قوه على قدر الصلاه وعلى وعلى الخشوع فيها اتاه من جهه اخرى من جهه الافراط وتجاوز الحد وادخال الوساوس عليه زد في صلاتك نقصت فعلت فلا فعلت تدا حتى يلبس عليه دينك وعلى هذا فانه يجب علينا ان نحذر غايه الحذر من وساوس الشيطان ونتعدي الشيطان حتى نقوم بعباده الله على الوجه الاكمل واعلم ايها المسلم انك ما تقمت بعباده الله على الوجه الاكمل فان الله تعالى سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا واستمع قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والى قوله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وإلى قوله يا أيها الذين آمن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويرسل لكم الله نورًا وثغًا عظيم قيل هل كل يسجد لا ريب أننا نعيش في هذا الزمن يذهب في وحده من العيش امن رخاء يسر من جميع الوثوق ونحن نعلم ذلك لاننا نسمع ان غيرنا يعيش في ضده ولا نعرف ما نحن فيه من النعمه الا اذا سمعنا اخبارا تفون على وذها كما قيل وبضدها تتبين الأشياء هذا النعيم الذي نحن نعيش من رفاهية العيش والأمن والطمئنين هل له ثمن أبدا لا ثمن له إطلاقا إلا ثمنا واحدا وهو أن نقوم بشكر النعمة أن نقوم بشكر نعمة الله علينا وذلك بتحقيق عبادته وإذا قلنا بالشكر فان الله تعالى قد تكفل لنا بالزياده ويستأذن ربكم لا يشكرتم عز وجل اما اذا كان الامر بالعكس وجعلنا هذه النعم وسيره الى البطر والاشر ونسيان الخالق فان الله يقول ولئن كفرتم ان عذابي لشديد واول من يخاطب بذلك اول من يخاطب بهذا من لهم الولايه من لهم الولاء له على الخلق لأن الذين لهم ولاية مكدوعون وغيرهم كابع لهم فإذا كنت مديرا على مدرسك فإنه يجب عليك أن تجعل نصف عينيك المسؤولية العظمى التي وكلها الله عز وجل إليك فإن الله تعالى إذا أعطاك نعمة فإنه سيسألك عنها فتصبح ما استطعتك بشان المدرسين وبشان الطلبه وكل ما يتعلق بهذه المدرسه لانك مسؤول عنها وكذلك اذا كنت مسؤولا عن دين اخرى فانه يجب عليك ان تتقي الله عز وجل وان تقود سفينتك التي انت ملاحها الى ما فيه الخير والى والى الصلاح لان لان الانسان اذا كان وليا على امر ان اصلح نفسه واصلح غيره فقد ما استطاع صار امه صار امه يهدي بامر الله عز وجل وجاءناهم ائمه يهدون بامنا لما صبروا وكانوا باياتنا يقيمون وهكذا اذا كنت مسيطرا على ناس اخرين لكن ولايه عليهم فانه يجب عليك ان تكون ناقح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولمن ولات الله عليهم لانك مسؤول عن ذلك ثم ناتي الى المسؤوليه المحدوده وهي مسؤوليتنا في انفسنا وفي اهلنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان كل واحد منا مسؤول عن رعايته كل واحد منا في بيته فهو مسؤول عن بيته ولو أمني وجهتوا سؤال من الآن إلى كل واحد منكم هل كل عيسان منكم يقوم لابنه إذا رجع إلى البيت أين أنت ومع من أنت من يجيب له هذا السؤال هل كل واحد منكم إذا رجع إلى بيت ووجد ابنه قال أين أنت ومع من أنت اعتقد ان الذي يقول ذلك قليل واذا كان الامر هكذا فمعنى ذلك اننا اضاعنا المسؤوليه ولا تكتفي بالامر لا تقل انا بيت وحدي صحيح انك بيت واحد لكن اذا اضعت المسؤوليه في هذا البيت واضاع الاخر مسؤوليته في بيته واضاع الثالث واضاع الرابع حصل المجتمع لان المجتمع كما نعلم جميعا ما هو الا خاطا يتكون هذه الافراد اذا خبت منها فرد واحد ولم يحاول المجتمع اصلاحها فانه ربما يستشذي ذلك الخبث في جميع المجتمع ويفسد كله لهذا علينا مسؤوليه عظيمه في من ولانا الله عليه من اهل وبنين وبنات نسال ونبحث ونحاول اصلاحها ومن اخطر ما يقوم علينا ما يستحله بعض الناس من تناول شادر الحبوب الخبيثة الهادمة للاخلاق المفسدة للعقول المثرفة للاموال التي تجعل من شنينا الشعوب ومما ذليله مهينه تصل الى حد الجنون احيانا هذه المخدرات يجب علينا جميعا مشاربتها كون الانسان يحاربها في بيته هذا امر سهل لكن يجب ان نحاربها ايضا في مجتمعنا وان يدلل المسؤولين على امكانتها لا حب للانتقام من فاعليها وان كانوا اهل للانتقام منهم ولكن من اجل تطهير المجتمع من مثل هذه الامور ومن اجل الانسان العظيم الى اولئك الذين ابتلو بها وليعن بالله تناولا واستيرادا او استيرادا وتجاره او ترويجا يجب علينا وارى انه فرض عين على كل من علم في اي في اي مكان في موضع هذه هذه الصرائف يجب عليه ان يبلغ عنه لا من اجل ماده ولكن من اجل السمع ولا تستهن بهذه الاخبار فانها تسبب الشعوب وخساد الاديان ولا حاجتك الى ان اقص عليكم ما يسمعون من الفضائر العظيمه في المجتمعات التي تتناولون الزهد فيه ولكن يجب علينا ونحمد الله باذن الله باذن الله من الاخر أن يحاربها ما استطالبها وأن لا تأخذنا في الله لومة لائمة وأن لا يهمنا أحد في محاولة إصلاحه وإصلاح غيره حتى نكون في ذلك على الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من أمته في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر والجث ثل السهر والحمى وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم ان من المهم جدا ان نتفقد اهلنا في اقامه الصلاه هل يقيمونها في أوقاتها والأوقات خمسة أربعة منها متواصلة وواحد من فرق المتواصلة من زوال الشمس إلى نصف الليل فمن زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر ومن هذا الوقت الى غروب الشمس وقت للعصر والضروره الى غروبها ومن غروب الشمس الى مغرب الشريط الاحمر وقت للعشاء الى نصف الليل ومن بعد منتصف الليل ليس هناك وقت للفريضه الى طلوع الفجر ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقت الفجر ومن طلوع الشمس الى زوالها ليس وقت للفريضه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القران اعطي المسلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم فصل وقال والقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا ولم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر ان لا حديث تحدد ذلك في نصف الليل ولولا ان ثبتت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر لو لا ذلك لقولنا إن وقت العصر إلى استرار الشمس ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت العصر ينسد إلى غروب الشمس وهذا البيان لأوقات الصلوات أريد أن أبين فيه ان الصلاه قبل وقتها لا تصح ولو بدقيقه واحده وان الصلاه بعد وقتها ايضا لا تصح الا العذر الشرعي وهو النوم والنسيان فمن اخر صلاه عن وقتها بدون عذر شرعي فانها لا تقبل منه ولو صلاها الف مره ولهذا كان قول الراشد من اقوال اهل العلم ان من ترك صلاه امدا حتى خرج وقتها فإنه لا يجب عليه قضاؤه لأن الله لا يقبلها منه فيكون قضاؤه إياها عبدا والدليل على أن الله لا يقبلها منه إذا تركها عمجا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ربك ثانيا أريد من بيان هذه الأوقات ان تبين للنساء مساله هامه في حال الحيض فالمراه اذا حاضت بعد دخول الوقت بعد دخول وقت الصلاه فانه يجب عليها اذا طهرت ان تقضي تلك الصلاه التي حاضت في وقتها اذا لم تصلها قبل ان ياتي الحيض وذالك لقول الرسول عليه الصلاه والسلام من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادىك الصلاه فاذا اضطرت المراه من وقت الصلاه مقدار ركعه ثم حارت قبل ان تصلي فانه اذا كانها اذا طهرت يلزمها القضاء ثانيا اذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاه فانه يجب عليها قضاء تلك الصلاه فلو قهوا قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعه وجب عليه قضاء صلاه الفجر ولو سهر قبل منتصف الليل بمثال ركعه وجب عليه قضاء صلاه العشاء فان طهر بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاه العشاء وعليها ان تصلي الفجر اذا جاء وقتها فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في اقمان انتم راقيم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي فرضا وقتا بوقت محدود لا يجوز للانسان ان يغير الحصاه عن وقتها ولا ان يبدا بها قبل وقتها يا سلمه تصليين ونظرا لما أعكده من قبل أن هذا اللقاء سيكون معظمه جوابا على الأسئلة فإني أقتصر على هذا وأسأل الله أن ينفع به وأن يجعلنا جميعا ممن السماع وانتفاع وأن يزوقنا وأن وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقى ونحن على الإيمان والتوحيد شاكر الله لكم ومقدر تعنا واخيرا الجزاء لدينا مجموعه من الاسئله و اجانب منها في موضوع البنوك والعملات و شرع العملات وما يتعلق بها و جزء منها يتعلق ب ااا جزئيات كثيره حول الصلاه وضع اليد او في المواث او في امور اخرى لكن نحاول ان نبدا بشيء مهم وان كانت كلها مهمه لكن الوقت لا يتسع ونبدا بسؤال واحد حول ما اشار اليه طريق الشيخ باختصار عن موضوع المخدرات يقول السائل ان انه يوجد بعض الأشخاص يعرفون مروجي أو بعض من يروج هذه الحبوب والمخدرات بين الناس لكنه لا يستطيع أن يبلغ خوفا على نفسه منهم أو لأنه قد يكون منهم أقربا فيسأل فقيد الشيخ يقول ما حكم لو تعرغ لقتل من هؤلاء أو ضرب شديد هل هذا في سبيل الله إذا بلغ الجواب على ذلك أولا أنه لا يلغى من التبذير أن يعلم هؤلاء به لأن الواجب على الجهات المبلغة أن لا تصبر بمن بلغ بل إن وثقت به عملت بمقتضى هذه الثقة وإن لم تثق به لم تثبت إلى قول ولو أننا فتحنا الباب لكل من جاء يخبر عن المنكر لو أننا فتحنا الباب للنبلغين أن يخبروا بمن أخبرهم ما أتى أحد مبلغ السلطة لأن كل إنسان يقاف على نفسه من الأرية القولية أو الفعلية ولكن الواجب على المبلغين أن لا يبين من بلاهم وكما قلت إن واثقوا بقوله يعملوا بمقتضى ذلك وان لم يثبت قولي لات فانه لا تدسون الى هذا الخوف ولا شك انه لو اخذ عن هذا المذلل لا شك انه ينال في الغالب اديه اما بالقول او بالفعل او بفصله من الوضيقه او معاش بذلك وهذا بر علي فالنفوس اذا لم يكن هناك ايمان قوي قد يمنعها هذا الخوف من ان تقوم بالواجب بواجب التبليغ ولكنه يزول بالالتزام المبلغ ما يجب عليه من الاكتماء نعم السؤال هذا الثاني يقول هل حكم متعاطي الحبوب المخدرة كحكم شارب الخمر من حيث مقدار العقوبة وما حكم مروجوها وهل ينطبق عليهم حد المفسدين في الأرض هذه أسئلة عظيمة لأنها أسئلة عن عمور من أخطر الأشواء وأعظم الأشواء فسادا ولا شك أن المعاطية تختلف فبناء على ذلك فان عقوباتها تختلف لان الله سبحانه وتعالى ارسل رسل وانزل معهم الكتاب بالحق والميزان الذي توزن به الاشياء بحيث يجعل الاشد ما هو اشد وللاخف ما هو اخف ولما بين ذلك ما بين, بين ذلك وفي غني ان المروج سواء كان سارًا او كان هاجرا ان خطره اعظم من خطر المستهلك كما ان خطر الجلسا جلسا السوق الذين يزينون مثل هذه الاشياء على البسطاء الناس ضررهم عظيم جدا والذي سمعت من بعض الناس انه قد صدر فيها فتوى اي في حكم هذه المسائل فتوى من هيئة كبار العلماء وعلى هذا فتوى من الامل على ما صدرت به هذه الفتوى احسن ننتقل الى موضوع البنوك وما يتعلق بها فهذا السؤال يقول ما راي فضيلتكم في بيع وشراء الذهب والفضه والعملات بكميات كبيره بواسطه التليكس مع البنوك الدوليه خارج المملكه اولا يجب علينا ان نعرف ما هي الاشياء الجوئيه وكيف اقوم بها نقول ان الربا في كتاب الله عز وجل ورد مجملا كما في قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وورد مبينا بعض التفاصيل البيان كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعفا مضاعفه وكما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استقوا الله وادونو ما تقوا من الربا ان كنتم امين فان لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وان تجتم فلكم رؤوس اموالكم لا تخسرون ولا تظلمون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم اين يقول الربا بيانا شافيا فقال صلى الله عليه وسلم اذهب بالذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يسلم بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاثناف فبيع كيف شئت فهذه سته اشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب من الاخرين يعيدها لنا عدتها لنحن عدها نعم نعم نعم نعم كيف نجملك؟ أنا أعطي فيديو تغطية أو تغطية؟ نعم نعم منكمل عنه؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فتمر الحاضه تشهد الذهب والفضه والدرد والشعير والتمر والزيت نص علي الرسول عليه الصلاه والسلام وقال فيها مثلًا بمثل سواء بالثواب يدنبي يعني اذا بعت جاهدا بذهب لازمك امره تتساوي في الوزن وان يكون يدنبي بمعنى ما نتعنى بمعنى ان لا نتفرق حتى يستلم كل منا العوض الذي آل اليه ولا بد ان نكون سواء بالميزان وكذلك نقول في الفضه والبر والشعير والتمر والملح اذا بيع بجنس اما اذا بيع بغير جنس فانه على نوعين تارة يكون مثله في الانتفاء وتارة يكون ليس يغاير له في الانتفاء فإن كان من نوعين انتفا فلا بد فيه من التقابض دون التساوي كذهب وفضه اذا بعت ذهبا بفضه على شخص فالتساويه بشخص يجوز ان اعطيه 10 كيلو من الفضه ب 5 كيلو من الذهب او اقل ولكن الشرط ان نتقابض في مجلسه وعليكم السلام اما اذا بعث ذهبا كذا فانه لا يجب التقاعد في المجلس ولا التساوي طبعا لا يجب التساوي فيا يدون نبي عليك 100 كيلو من الذهب في جرامين او ثلاثه من الفضه سواء قبض ام لم اقبل ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدميرتم ومن هنا انتقل إلى معرفة الجواب عن ما سألوا السائل فالآن التعامل عند الناس بالنقود ليس بذهب ولا فراء ولكنه في أوراق جعلت بدلا عن الزهر أو عن الفضة فالجنيه السوفيتري مثلا كيدع عوضا عن ايش عن الذهب عفوا والريال السعودي يدع عوضا عن ايش الضره فيا تبعت جنيه سوفيتري سوفيتريا بدراهم سعوديه اوراق سعوديه فاننا نطبق الحديث بيع كيف شئت ها اذا كان اجيبوا يا اخوان اذا كان يجنب فانا يجوز ابيعه كناه تلهينيه في الرياض السعوديه واروب اكثر من قيمتها لكن بشرط ان يكون يجنب بيته يعطي يعطينا تلهات واعطيها الرياض فان حصل تفرق قبل القبض صار البيع باطلا والحرم طيب هل يجوز ان اشتري من شخص صاعا من البر طيبا بصاعين من البر الردي نعم هل الجنس واحد ولا مختلف ها هل الجنس واحد كله بر لكن الصوره مختلفه على طيب هذا ردي اختلاف الصبغ لا يؤثر تغير بين الحكم ولهذا ثبت في صحيح مسلم انا رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا من تمرنا فقال لا يا رسول الله لكني اشتري الطعام من هذا بالصاع والصاع بالثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد جو شيئا افضل العقد قال رد ثم قال بيع تمرنا هذا بدراهم ثم اشتري بالدراهم فامره الرسول بالرب وارشده الى الكفية الصحيحة فهؤلاء الذين يتبيعون الذهب, الذهب عن طريقة التليكس والهاتي وما اشبه ذلك هؤلاء واقعون في الربع ما الذي أوقعهم في الربع انه لم يحصل القبر ويحصل لم يحسوا التقاضي وربما يكون الأمر وهميا ربما يقيد لك كذا وكذا من يلقيه من الذهب وما عند ذهب وإن ما هو أمر وهم فقط وهذا لا شك أنه حرام ولا يحل للإنسان أن يتعامل به لأنه وقوع في الربا فإن قل أليس الربا أصله الظلم؟ من قوله تعالى وان تبتوا فلكم جزء اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هل الجواب نعم ولا لا. ها نعم اصل الظلم اصل تحريم الربا من اجل الظلم لكن الشارع منع من ما كان ظلما وما لا شبهه واذا كان الشارع نص على الحكم نصا معينا ترى فان العله تلغى نعم افضل تحريم 90 ذبي من اجل الظلم لكن اذا نص الشارع على شيء معين ثبت الحكم وان لم يكن فيه ريب وليس المثال الذي ذكرناه في كمل الرسول عليه الصلاه والسلام ليس بدعيك ما تقول نفره اعطى ساعين من كمل رذيذ صائم طيب والقيمه واحده هل في هذا ظلم لا يخل. الرجل عنده ساعه من التمر الطيب يساوي 5 ريالات واخر عنده ساعين من التمر الرخيص يساويان 5 ريالات فجاء صاحب التمر الرخيص وادعى واخذ من ساعه من التمر الطيب تبادلا هل في هذا ظلم اسركم ها ابدا ما في ظلم ابدا لان هذا اشترا طيب يساوي 5 دنانير بساعين من الراتب تساوي 5 دنانير ما في ظلم حال انفق بزياده الكميه وهذا انفق بزياده الكيفيه ما في ظلم ومع ذلك يقول الرسول او وقت عيل الزه لا تفعل رد البيع يبيع ثمرا في تراحيل الكر بتدريج ما في ذلك فاذا نص الشرع على امر وان كانت اصله في تحريمه او الاصل في حكمه علمه معلومه فان المعتبر ما نص عليه الشرع ثم اذا فتح الباب فان النفوس تحب المال تتدرج من هذا الرذل الذي ليس فيه ظلم الى الى الرذل الذي فيه الظلم تقول نفس الانسان له اذا جاء التفاضل من اجل استلاف الصفه فليجد التفاضل من اجل تمديد الاجل من اجل تمديد الاجل لان هذا في انتهاء وهذا في انتهاء وحين اذا يقع الناس في الرذاء الذي هو رب الجاهلية اضعافا مضاعفا انتبه يا اخي لا تغتر بمن يقول ان الاصل في تحيم الربه والظلم فاذا انتفى الظلم انتفى الحكم ضرورة ان الحكم دور ما علك نقول نعم هذا ما لم ينص الشرق على حكم المسألة بعينها فاذا نص الشرق على حكم نص بعينها فلا عبرة بالعلة لان العله حينئذ تلغى وتجعل ما يمكن ان يكون وسيله اليها جعل لهم حكم ما تحققت فيه تلك العله خلاصه الجواب ان التبايع على الذهب او بالعملات من غير قبض وقوع في الربا ولا يحكم لمن يؤمن بالاحوال الاخر ان يتعامل بهذه بهذه المعامله وليعلم أنه ربما يفلس من أجل هذه المضاربات وربما لا يفلس ينهر له في الأمر ويمن الله له لكنه قد لا ينتفع بهذا المال ويخلف لمن بعده يكون عليه غرمه ولمن بعده غنه نعم. لعلها تضحت الصورة في هذا الموضوع لأن لدينا كم سؤال في هذا لأنه لدينا كم سؤال في هذا طاره شرع العملات الرهيبه وما يتعلق بها فنكتفي بهذا الخلف السؤال يتعمق بالبنوك الربويه يقول السائل مع ان اكثر من سؤال يوجد موظفين وعاملين في هذه البنوك سواء يتقاضون على هذا مرتبات واجر فما حكم ما ياكلون وما يطعمون اهلهم وما ينتفعون به من هذا نعم يعني هذه يجوز العمل في البنك كل انسان يتعاون مع ظالم فان له حكم ذلك الظالم ان الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويقول جل ذكره وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آلات الله يفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في عديث غيره إنكم إذا مثلهم يعني إن جلستم معهم وقعدتم فأنتم مثلهم وتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حريث جابر من عبد الله رب الله عنهما أنه لعن آكل الذباء وموكله وكاتبه وشاهديه مع ان الكاتب والشاهدين ليس لهما حق فيه وانما يوسف يستقيم من هذا العبء ويؤكدونه بكتابته وشهادته وعلى هذا فكل من اعان من يتعامل كذلك مهما مهما كان قسم هذا المتعامل فانه يكون مشاركا له في له وحتى لو فرض انه لم يفع لم يساعده مباشره فانه يكون راضيا بعمله مطمئنا اليه واذا كان راضيا بعمله مطمئنا اليه لقد راضي بهذا الامر الذي حرمه الله وبعد هذا كل كتم اكتشف من وراء عمل محرم آث من حرم فانه آثم صاحبه كما جاء في الحديث لابن مسعود المشهور انه ان من اكتشف مالا محرما فانه ان انقطه لم يبارك له فيه وان تصدق به لم يقبل منه وان خلفه كان زاده له الى النار هل يحمل الانسان واللي واللي طيب ماكله واللي يعلم انه اذا اكل المحرم وتغذى به فيوشك ان لا يستجب الله دعاءه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 اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وما طعموا الحرام وما دبوا حرام وغضب الحرام قالت اننا نستجيب الى انك اتكرم لهذه وان كنت ذكرت شيئا حوله يقول جماعه مال من طريق هذا البنك ومركبات او احواها ثم اراد ان يترك العمل في البنك فهل يجوز له استثمار هذه الاموال يا جماعه في بيت او في بيت <تصفيق> هذه الاموال التي جمعها هي نتيجه عمل وتعب لكن مساعدته لهذه الجهه محرم واقرب شيء عندي في ذلك انه اذا كان وعادى الله عز وجل فإن كان يعلم أن ذلك محرم من قبل أن يباشر العمل فإنه يخرج ما اكتسبه أو يخرج على الأقل نصبه ويكون نص الثاني في مقابل العمل وإن كان لا يعلم أنه محرم عليه فإن توبته تكفير لأنه لأن الله يقول فمن جاءه موعدة لربه فانتى فله ما سلف وأمره إلا الله ومن عاد فؤلاء اصحابنا في اخليه أصحاب احسنتم فهذا سؤال من نوع اخر فيه احتيال يقول ان امه متوفاه وادعى ام زوجته للمستشفى بدلا منها واتى بورقه يثبت على انها امه ليست هي امها فهي تتعالج في المستشفى باعتبار انها امه وهي في الحقيقه ام زوجتها ما حكم هذا العمل اعتقد ان هذا لا يحتاج الى جواب لو سالت اي واحد منكم ما تقول في هذا العمل حلال ولا حرام حرام هذا عمل طيب واحسان الى ام زوجته واذا احسن الى ام زوجته احبته زوجته ايضا وكل ما ادى الى الالفه بين الزوج وزوجته فانه مطلوب اذن هذا العمل احسان الى هذه المراه بنفسها ثم فيه ايضا الت كينهه بين زوجته لان من احسن الى امها ذاكنا ستحبه فحين اين يقول خيرا والصير مأمور به شرعا من الله ها باشت الجواب واضح هلأ والواضح طيب هذا الذي الل قال إن هذا خير وإحسان على, على, على جواب واضح لك والذي يقول إن هذا مبلي على الكذب والخداء لولاة الأمور يكون المبلي على الكذب خيرا هلأ غير خير طبعا غير خير وجوابي على ذلك مع احترامي الى رأي الأخ وسيوافقني إن شاء الله وسعاله جوابي على ذلك أن أقول هذا حرام عليه ولا يحيظ له أن يدخل شخصا باسم شخص آخر لأنه من الكذب والحيال وما أعدني سبحان الله عنه نحن نؤمن بالله والأخص والحمد لله والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن من اتصال المنافق أنه إذا حدث كذا كذا ويرثلن خ هذا الذي اطلق هذه المره اسم انهؤلاء امه في مقبره كرب وخا اذا كان اذا كان الناس في الجاهليه يعنفون من الكذب كانوا من الكذب وهم على كفرهم كما بالناقي نحن لا نبالي به ولا ولا رب ولا, ولا يخفى على كثير منكم قصه ابي سفيان مع هرقله فينا قدم الى الشام لدينا طول الحديده ورث مكي وجعل هيرق يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غات قال فرولا اني اخاف وان يؤثر علي كذبه واحد لك لبث فتاحى خالد مع انه مشك كاف فكيف بنا نحن نؤمن به انا اتطعت على هذا قليلا وان كان جواب واضحا انه لا يوجد ان كل شيء متعثر وحرام ولكن ما اكتشف اننا نسمع التحايل من هذه الامور وتحايل في المزارعين يفتح مزرعه باسم غيره ياخذ مننا من البنك وتحايل ايضا في في استغلال صندوق التمويل العقاري وتحايل في الوظائف تحايل كثير يعني لو ان نقرا فكثرت في المجتمع لشهب رأسك مجتمع تكاد تقول ما هو هذا المجتمع الإسلامي إلا في المظاهر العامة في الصلاة لكن في مسائر المال سبحان الله العظيم تفقد الأمانة والصدر والصراحة ويطع الإنسان كل شيء من أجل الحصول على هذه المعدة نصر الله العالمين سؤال أيضا في التحايم يقول اعطيت مبلغا من المال بصفه انتداء علما انني لم اخرج خارج مقر عملي والانتذاب عاده لا يصرف الا لمن يغادر في مهمه خارج البلاد والان عرف انه اخطا ويسال ماذا يفعل بهذا المبلغ لانه لا يستطيع ان يعيده للصندوق الذي اخذ منه هل يمكن وضعه في مسجد في البلاد بناؤه ام ماذا ترى انا ارى في مثل هذه التسائل إذا أعطي الإنسان انتداباً وهو لم ينتدب أرى أنه يبلغ المسؤول الذي توقع مسؤوله ويقول أنه أعطاني انتداباً وهو لم ينتدب من أجل أن يتبين المسؤول الكبير خيانة هذا المسؤول الثاني حتى يجد معه ما يجب إجراؤه على الصول لأن المجرى أيضاً ومن دون المدرع ومن فوقه اذا كانوا يعوجون الناس على مثل هذه الخياله يكتب انهم تجب الى عام من الاعمال هنا منتدب فجد المجتمع وفقدت الامان وحصل محل من البلاء فالذي ارى ان الطريق السليم ان يبلغ عن هذا المدير المباشر يبلغ من فوق ويقول حق كذا وكذا وان الان هذه دراهمكم اردها الى الدوله واصغى من شرها هذا الذي اراه في هذه المساله وهذه ايضا من البلاء الذي حل بنا وهي محاباه في اكل مال الامهار الدوله في غير حق من الذي يحل لك ان تذهب ان تاخذ مالا من مال الدوله وان انت لم تقم بهذا العمل ثم من الذي يحلل لهذا مسؤول ان يفعل ذلك قال لي بعض الناس اننا نفعل هذا ارحمك الله لان هذا الرجل ينتج هذا الرجل الاكتمال واستجابته ما ذهب في ولا سان جنى فلوس للمكافاه لمكافاه الناصحين المنتجين فانا تحيا على هذا يا كثيره وهو مرح فهل هذا هذه ملاحظه صحيحه ولا غير صحيحه ها هي ملاحظه لكن هل هي صحيحه ولا صحيحه غير صحيحه نقول هذا الرجل الذي نصحني املى وابدى ما يجب عليه قام الواجب جزاك الله خيرا وحلنا ما مأكله ومشربه من هذا من هذا الراس وإذا كان يأتي بأكثر مما يجب عليه فلا حرد أن يكتب لهم تشكر وتكون هذه ورقة ورقة الشرف معه تبقى معه, معه أو يكتب من المسؤول الأعلى بأن يطلب له مكافأة على عمله أكثر مما يجب عليه أما أن نذهب ونختع هذا الرجل ونختع أنفسنا ونختع دولتنا هكذا ليس بجد نعم انا السؤال حول هذا جزاكم الله خير حسابوا لنا عدد من اسئله يقول بعض الناس ياخذ اجازته التي يستحقها وياخذ بجانبها تذاكر ويحولها على البلاد التي يقول لهم انا اريد ان اسافر من هنا الى امريكا عن طريق اليابان عن طريق الصين عن طريق كذا ووفي نفس الوقت لم يسافر فياخذ هذه التذاكر وفيها مبالغ من المال بهذه الطريقه انما هذه كما كما اقولها في الاول القاعده العامه هنا ان كل مال ينخل بالغير حق وانما بالتحايل فهو حرام واعلم ان كل من فسد من امتنا بهذه الخياله ففي شبه من اليهود ولهذا روى ابن احمد المسندي رحمه ان النبي في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل لا ترتكبوا مرتكبه اليهود فتستحلوا محارم الله في اذن الحي لو اننا قصنا بعض الخياله هذه بحير لهو إذا وجدنا أننا أكبر, أننا أكبر منهم مطرا محيما اللي هو تحرم عليهم صيد الحيتام يمسر فابتلاهم الله عز وجل فصار الحيتام يوم السبت تأتي بكثرة شرعا على سطح النقر وفي غير مستقر ناجي لنا سمكا أبدا قالوا ما يمكن نصدر على هذا الحال شوفوا الان الطريق وش الطريق قالوا نضع شبكة يوم الهن في الماء وتعطي الحتام يوم السبك تدخل في الشبك ونعطي يوم الأحد ونأخذ الحتام هل حين ولا لا ومش ظاهرها ظاهران الحلة لأنه ما صابوا مستقف لكنها لكن عبب المآني ماذا ماذا فعل الله بهم استن ولقد علمتم الذين نعتدمن في السبت فقلنا لهم كونوا قرة استهتاهم والاملاء فقلبوا قرة فقلبوا قرة قال اهل العلم والحكم ان الله عز وجل لم يجعلهم حميرا لان القرد اشبه ما يكون صوره بالاستهزاء وفعلهم هذا اشبه ما يكون صورته بالشيء الخلاء فساروا جثا يمكن حمله لكن الذي يسابق الامام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الشخص الذي يفورق قبل الامام ان يحول الله صورته وصوره حمار او يجعل راسه ان يحول الله راسه وراسه حمار او يجعل صورته صورة حمار لماذا صار حمار لان ابلد الحيوانات هي الحمير وهذا الذي لم يقله امام البلي يعني ايش معنى الامام اذا كنت تسابق امامك فلما كانت عقوبته لما كانت جنايته مبيسه على البلاء البلاغه نوقد بان نجع على راسه راس ابلد حيوان وهو السمخ فاقول يا اخواني ارجو منكم جزاكم الله خيرا أن تناصح هؤلاء المتحيين على محارب الله وأن تخوفوه وأن تقول ليس العبرة بالظواهر فإن الله يا عبد الحائل فالأعيو مات في السجود اقرأوا قول الله تعالى إنه على رسعه لقادر يوم تبلى الظواهر ولا السرائر السرائر أفلا يعلم إذا بحل ما في قبول وحسل ما في السجود يا من سيام حساب على الفاضل علامات القلب صحيح اننا في الدنيا نحن الناس على رواهرهم ولكن سرائرهم الى الله لكن في الاخره يبتلى ويختبر الانسان على قدر ما اسرره في نفسه فاحذروا يا جماعه احذروا اخوانكم من هذه الحيله وقولوا ان رزق سوف ياتي لن تموت رزق نفس حتى تتاكل لسطه او اجل فاتقوا الله وااملوا في طلب نعم طابك الله طابت لننتقل الى نوع اخر وان كان هناك اسئله حول هذا ايضا في بعض المحلات التجاريه التي تبيع اشياء بسعر معين ولكن لا تكتبها في الفواتير بسعر اقل فيكون الزائد لهذا الانسان الذي هو الوسيط الذي يشتري منها يعني اذا كانت السلعه ب100 يكتبونها ب150 فهو ياخذ ال50 نحن هذا ايضا فما سبح فيها حيره وفيها كذب وفيها ظلم حتى حتى بالاذل قال النبي عليه الصلاه والسلام اوص بحق ظالم او مظلوم قالوا اسئله كيف الناس الظالم قال تمنعهم من الظلم فينا امراه تسال تقول بانها نذرت ان تصوم شهر رجب من كل عام ثم كبرت لها السن وعجزت عن الصيام فماذا تفعل نعم اولا انصحو جميع اخواني المسلمين عن النبغ وانهاهم عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبغ وقال انه لا يأتي بخير وانما يستفاد به من الدقيق وقد شار الله عز وجل الى النهي عنه في القران فقال تعالى وَأَقْصَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُكُنْكُمْ قُلْ لَا تُؤْخِنْكُمْ طاعة معروفة عليكم طاعة معروفة بدون يمينة فإذا كان كذلك فلا تنظر فإن نذر فإن كان نذر طاعة وجبال